بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن انائك انهم مدعوسون ليوم عظيم الا يظن اولائك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 كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كلا إنهم عر ربهم يومئذ لمحجرون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون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 وَإِذَا نَظَرُوا بِهِمْ يَتْغَامَزُونَ وَإِذَا قَلَبُوا إلَى أَهْلِهِمْ قَلَبُ فَكِهِنَّ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُنَا إِلَى ضَالِلُونَ وَمَا أُرْسِلُ عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأراء ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟